ليس البر ان تولوا وجوهكم ك ب ل المشرق والمغرب ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 わ البأساء والضراء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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه ة اولي الالباب لعلكم تتقون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 إثم عليه إن الله غفور رحيم。 الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ت ت ك و ن أ ي ا م ا معدودا ファンは何を言うか ا م م س い。 ف موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه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 فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أ و على سفر فعده من أ ي ا م أ خ ر يريد الله بكم اليسر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 「احل لكم ليله الصيام الرفث إ ل, ل, ل ى نسائكم」「هن لباس لكم وانتم لباس لهن」 و ت ا ن و ن انفسكم فتاب عليكم و ع ف ى عنكم ف ا ل آ ن باشئون وابتغوا ما كتب الله لكم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 フ ريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون